عن ابي وسيد الساعدي انه قال بيننا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابيي شيء ابرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاد عهدهما من بعدهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما واكرام صديقهما